واجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى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 إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويلو تلو وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإلوي يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون وإلوي يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن؟